Book 2 Teto djeto e nontë Tis'a wa thamanun Tis'ata wa thamanun Ur dhorora Al amr rraqam wahed Al amr wahed Ti je كاش دمبل موس جي كاش دمبل أنت كسول جدا لا تكن كسولا هكذا أنت كسول جدا لا تكن كسولا هكذا تي فلى جات موس فلي كاش جات إنك تَنَامُ كَثِيراً لا تَنَم كَثِيراً إِنَّكَ تَنَامُ كَثِيراً لا تَنَم كَثِيراً هَكَذَا تي فيين كاج موس إيا كاج فون تَتِي مُتَأَخِّراً جداً. لا تَأْتِي مُتَأَخِّراً هَكَذَا Ла ти мута хиран жиидден. Лета ти мута хиран Хакеда. Ти чеш ме за каш то ларта. Мо чеш ме за кашто ларта. Инаке тов хаку إنك تضحك بصوت عالي لا تضحك بصوت عالي هكذا تي فلت مز كاش تولد موس فلت مز كاش تولد إنك تتحدث بصوت منخفض جدا. لا تتحدث بصوت منخفض جدا إنك تتحدث بصوت منخفض جدا لا تتحدث بصوت منخفض جدا تي بي شوم تشرب كثيرا لا تشرب كثيرا هكذا إنك تشرب كثيرا لا تشرب كثيرا هكذا تي بي شوم دهان موس بي كي شوم إنك تدخن كثيرا جدا لا تدخن كثيرا هكذا انك تدخن كثيرا جدا لا تدخن كثيرا هكذا تي بون شوم مس بونو كاي شوم تعمل كثيرا لا تعمل كثيرا هكذا تعمل كثيراً لا تعمل كثيرا هكذا <تصفيق> U dhe ton dhe to, ka i shpejt, mos u dhe ta ka i shpejt. Inne ka të suku bi suratin. La të suku bi sura. La të kud bi sura gjithden. Inne ka të kudu bi انها دي يا سيد مولر قولني زوتي ميلر تفضل, تفضل اجلس يا سيد مولر ريني اولور زوتي ميلر ابقى جالسا يا سيد مولر Kini durim. Kun saburan. Kun saburan. Marni kohën që ju duhet. La ta ta'ajjal. La ta ta'ajjal. Prisni një moment. Intazr lahza. Intazr lahza. Kini kujtesa. Kun hathiran. I nje të përpikta. Hafedh ala mowaiduka. Hafedh ala mowaidika. Mos u tregoni budava. La ta kun ahmakan. La